111. يوم تمور السماء مورا 112. وتسير الجبال سيرا 113. فويل يومئذ للمكذبين 114. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 121. هذه النار التي كنتم بها تكذبون 122. هذا أم أنتم لا تبصرون 123. إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم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 متكئين على سرّ مصفوفة وزوجناهم بحور النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحقنا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحقنا بهم ذريةهم وَمَا وما ألتناهم من عملهم من شيء كل بِمَا بما كسب رهين 125. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون 126. يتنازعون فيها كأسا وَيَطُوفُ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ متنون 112. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 113. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا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 أَمْ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 112. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين 113. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون 114. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون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 أم لهم سلَمُ يَستَمِعُونَ فيهِ فَلْيَأَتِ مُستَمِعَهُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمَّا غَرَمِ مُثْقَلُونَ أَمْ عِيَادَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ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 111. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 112. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون 113. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ أَنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ